قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى في هذه الآية فتبارك الله أحسن الخالقين قوله فتبارك الله قال أبو حيان في البحر المحيط تبارك فعل ماض لا ينصرف ومعناه تعالى وتقدس انتهى منه وقوله في هذه الآية أحسن الخالقين أي المقدرين والعرب تطلق الخلق وتريد التقدير ومنه قول زهير ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري فقوله يخلق ثم لا يفري أي يقدر الأمر ثم لا ينفذه لعجزه عن كما هو معلوم ومعلوم أن النحويين مختلفون في صيغة التفضيل إذا أضيفت إلى معرفة هل إضافتها إضافة محضه أو لفظية غير محضه كما هو معروف في محله فمن قال هي محظة أعرب قوله أحسن الخالقين نعتل لفظ الجلالة ومن قال هي غير محضه أعربه بدلا وقيل خبر مبتدا محذوف تقديره هو أحسن الخالقين وقرأ هذين الحرفين فخلقنا المضغة عظاما وقوله فكسون العظام لحمة ابن عامر وشعبة عن عاصم عظمة بفتح العين وإسكان الضاء من غير ألف بصيغة المفرد فيهما وقرأه الباقون عظام بكسر العين وفتح الضاء وألف بعدها بصيغة الجمع. وعلى قراءة ابن عامر وشعبه فالمراد بالعظم العظام وقد قدمنا بإيضاح في أول سورة الحج وغيرها أن المفرد إن كان اسم جنس قد تطلقه العرب وتريد به معنى الجمع وأكثرنا من أمثلته في القرآن وكلام العرب مع تعريفه وتنكيره وإضافته فأغنى ذلك عن اعادته هنا قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنهم بعد أن أنشأهم خلقا آخر فأخرج الواحد منهم من بطن أمه صغيرا ثم يكون محتلما ثم يكون شابا ثم يكون كهلا ثم يكون شيخا ثم هرما أنهم كلهم صائرون إلى الموت من عمر منهم ومن لم يعمر ثم هم بعد الموت يبعثون أحياء يوم القيامة للحساب والجزاء وهذا الموت والحياة المذكوران هنا كل واحد منهما له نظير آخر لأنهما إماتتان وإحياءتان ذكر من كل منهما واحدة هنا وذكر الجميع في قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وقوله قالوا ربنا امتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين كما قدمنا إضاحه في سورة الحج والبقرة وكل ذلك دليل على كمال قدرته ولزوم الإيمان به واستحقاقه للعبادة وحده سبحانه وتعالى علوا كبيرا قوله تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين في قوله تعالى طرائق وجهان من التفسير أحدهما أنها قيل لها طرائق لأن بعضها فوق بعض من قولهم طارق النعل إذا صيرها طاقا فوق طاق وركب بعضها على بعض ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كأن وجوههم المجان المطرقة أي التروس التي جعلت لها طبقات بعضها فوق بعض ومنه قول الشاعر يصف نعلا له مطارقه وطراق من خلفهن طراق ساقطات تلوي بها الصحراء يعني نعال الإبل ومنه قولهم طائر طراق الريش ومطرقه إذا ركب بعض ريشه بعضا ومنه قول زهير يصف بازيا أهوى لها اسفع الخدين مطرق ريش القوادم لم تنصب له الشبك وقول ذي الرمة يصف بازيا أيضا طراق الخوافي واقع فوق ريعه ندى ليله في ريشه يترقرق وقول الآخر يصف قطاه سكاء مخطومة في ريشها طرق سود قوادمها كدر خوافيها فعلى هذا القول فقوله سبع طرائق يوضح معناه قوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقة وهذا قول الأكثر الوجه الثاني أنها قيل لها طرائق لأنها طرق الملائكة في النزول والعروج وقيل لأنها طرائق الكواكب في مسيرها وأما قول من قال قيل لها طرائق لأن لكل سماء طريقه وهيئة غير هيئة الأخرى وقول من قال طرائق أي مبسوطات فكلاهما ظاهر البعد وقوله تعالى وما كنا عن الخلق غافلين قد قدمنا أن معناه كقوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض لأن من يمسك السماء لو كان يغفل لسقطت فأهلكت الخلق كما تقدم إيضاحه وقال بعضهم وما كنا عن الخلق غافلين بل نحن القائمون بإصلاح جميع شؤونهم وتيسير كل ما يحتاجون إليه وقوله ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق يعني السماوات برهان على قوله قبله ثم إنكم يوم القيامة تبعثون لأن من قدر على خلق السماوات مع عظمها فلا شك أنه قادر على خلق الإنسان كقوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها الآية وقوله ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم والآيات بمثل هذا متعددة وقد قدمنا براهين البعث التي هذا المرهان من جملتها وأكثرنا من أمثلتها وهي مذكورة هنا ولم نوضحها هنا لأن أوضحناها فيما سبق في سورة النحل والبقرة والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا آمنوا أن يجمعنا بكم لقاء آخر قريب إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته